مذ عرفت الله ربي حلو وحلو حلو حَيَاتِي مذ عرفت الله ربي اشرق النور بقلبي ما لقلب شروح حياتي مذ أضاء الله دربي يا لسعدي وهنائي يا لفوزي وعلائي لا يطيب العيش إلا في رضا رب السماء مذ عرفت الله ربي حلو حلو حلو, حلو حياتي مذ الله ربي أشرق النور بقلبي قلب البشر حياتي الله يا الله تربي يا لسعي وعناي يا لفوزي وعلائي لا يطيب العيش إلا في رضا رب.